نتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقات نماذج من سؤالات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه, وسلم عليه الصلاة والسلام تلك الأسئلة التي كشفت عن علوم جمع من هذه السلسلة سلسلة, سلسلة, سلسلة سؤالات الصحابة رضوان الله عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوات وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة كنا في الحلقة الماضية ابتدأنا بذكر بعض الأسئلة الواردة في موضوع فقه الأسرة وفي هذه الحلقة نستكمل جملة من هذه الأسئلة الواردة في الباب فمن ذلك أن أبا سعيد الخدري حدثنا رضي الله عنه كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العزل ومعنى العزل هنا أن الإنسان إذا عاشر أهله وأراد أن ينزل أخرج منيه خارج الرحم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا عليكم أن تفعلوا إنما هو القدر وجاء في رواية أخرى إن كل نفس منفوسة قد قدرها الله سبحانه وتعالى والمعنى أن هذا الحديث يشير إلى أن العزلة لا أثر له فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بتقدير الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث في الواقع له صلة بقضية معروفة وهي قضية العزل هذه هل هي جائزة أو غير جائزة؟ هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فهمه فبعضهم ظن أنه زجر وبعضهم ظن أنه إباحة ومما يؤكد أو مما يقول القول بالجواز أن جابر رضي الله تعالى عنه حدث كما في صحيح مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل قال سفيان بن عيين رحمه الله ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن فمجموع هذه الأحاديث في الواقع يدل على أن الإنسان لا بأس أن, يعمل أو أن يعزل عن أهله لكن هذا العزل قيده بعض العلماء بشرط أن يكون بموافقة الطرفين لأن حق الاستمتاع هذا حق مشروع ليس للرجل فقط بل هو للمرأة أيضا والله سبحانه وتعالى أقر في هذا الباب بل أمر بالعدل ومراعاة حق الزوجي وحق الزوجة ولهذا لو قرر الزوج مثلا بأن يتوقف عن الإنجاب والمرأة ترغب في ذلك من غير ضرر ومن غير سبب شرعي معتبر فإنه لا يقبل رأيه هنا بل لا بد من رضا الطرفين ومن الأسئلة أيضا التي طرح الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما روته عائش رضي الله عنها أن أفلح ابن قعيس أراد أن يدخل عليها أي على عائش رضي الله عنها فأبت أن تأذن له وقال لها إني عمك من الرضاعة أرضعتك, أرضعتك امرأة أخي فأبت أن تأذن له حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إئذني له فإنه عمك من الرضاعة وهذا الحديث أو القصة في الحقيقة هي متسقة تماما مع دلالة القرآن الكريم في وجود أو ثبوت المحرمية بين المرتضع وفروعه وحواشيه وأصوله ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في سورة النساء قال عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وعماتكم, وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم والتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخره وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا إذا وجد الرضاع الشرعي المعتبر بشروطه فإن آثاره تترتب عليه وتكون بمنزلة بمنزلة آث بمنزلة الآثار على النسب والمقصود من هذه الآثار هنا ثبوت المحرمية بحيث يكون هذا الرجل من محارمها فلا يجوز نكاحها. من جهة الرجل لا يجوز أن ينكح هذه المرأة التي ثبت بينه وبينها رضاع وكذلك أيضا لا يجوز, يجوز أن يخلو بها وأن تسافر معه إلى غير ذلك من الآثاء نعم لا يترتب على ذلك نفقة ولا يترتب على ذلك إرث لأن هذه القضايا متعلقة بالنسب فحسب وفي هذا الحديث من الفوائد والفقه أيضا أن اللبن يتبع الرجل أو أن اللبن للفحل كما يقال فإن المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها هنا هي امرأة أخي أفلح وليست امرأة أفلح لأن أفلح هذا له أخ أرض له أخ أرضعت زوجته عائشة رضي الله عنها فصار أخوه أبل لعائشة من الرضاعة فصار هذا الذي هو, هو أفلح عم لها من الرضاء لأنه إذا ثبتت أبوة الأخ فإن محرم فإن عمومة ال إذا ثبت فإن أفلح لعائشة رضي الله عنها تثبت بذلك لأن الرضاع يسري فإذا رضع شخص من امرأة فإن زوجها هذا الذي أرضعته وهي في عصمته إن سيكون أبا لها فإذا كان أبا لها فأباؤه أباؤ للمرتضع وإخوانه أعمام وأخواته عمات وكذلك أيضا أبناؤه يكونون أخواناً لهذه لهذا المرتضع وهكذا ولا شك أن فهم هذه المسألة له آثر في الواقع الاجتماعي لا من جهة منع الزواج ولا من جهة التواصل أيضا فإن بعض الناس أحيانا قد يخفى عليه شيء من ذلك فيقع المحذور في الزواج وكم بلغت العلماء من أسئلة كثيرة تتحدث عن أن امرأة تزوجت ثم اكتشفوا بعد ذلك أنه أخوها من الرضاع ثم يحصل بعد ذلك إشكالات في قضية الأولاد وانفصال الزوجين ونحو ذلك لذا على المؤمن إذا وجد الرضاع أن يضبطه ويقيده ويجتهد في إخبار من حوله بأن هذا الولد أو هذه البنت رضعت من فلانه حتى يتأكد الناس على الأقل حتى يتأكد الناس على الأقل من هذا الحكم ثم لو قدر بعد ذلك ومرت سنوات وأراد هذا أن يتزوج من هذه منع من ذلك لوجود هذا العذر الشرعي وهو ثبوت المحرمية كذلك أيضا من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب يعني باب ما يسمى أو ما يعرف عند العلماء بفقه الأسرة أن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها ثلاثة طلقات وبانت منه بينونة كبرى في أثناء, في أثناء ذلك جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها تسأله عن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حقها في النفاقة فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نفقة لها ولا سكن أيضا وفي هذا الحديث من الفقه أن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة فإن واجب النفقة في حقها على زوجها ينقطع لأن الزوجة هنا حينئذ بانت منه بينونة كبرى ولا سبيل للزوج في العودة إلى زوجته إلا بعد زوج آخر كما سبق ذكر ذلك في الحلقة الماضية وهذا في الواقع متفق تماما مع يعني مع المقصد الشرعي أو مع طبيعة العلاقة بين الزوج وزوجها بين الزوج وزوجه ذلك أن النفقة مبناها على الاستمتاع فلما حرم أو منع هذا الزوج حصل الفراق ومنع من أن يعود إليها انتهى سبب هذا سبب هذا الإنفاق كذلك أيضا من الأحاديث التي وقع فيها أسئلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أبواب فقه الأسرة أن سبيع الأسلمية رضي الله تعالى عنها مات عنها زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه وكانت حين وفاته حاملا فولدت بعد وفاته بأيام ثم لما خرجت من النفاس وكانت المدة قليلة كأنها بدأت تتجمل للخطاب، فرأها رجل من الأنصار بن عبد الدار يقال له أبو السنابل بن باكعك رضي الله عنه وقال لعلك تريدين أن تنكحي قالت نعم قال والله ما أنت بناكح حتى تنضي عليك أربعة أشهر وعشرة فذهبت سبيعة الأسلامية رضي الله عنها تستفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية فقال بلى فانكحي بلى فانكحي فأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القضية وهذا الحديث فيه من العلم والفوائد شيء كثير منه من ذلك يعني أن المرأة بمجرد ولادتها فإن عدتها من الوفاة والطلاق تنتهي بهذا بنص هذا الحديث، وقد قال الله عز وجل في شأن المطلقات وأولاد الأحمالي أجعلهن أن يضعن حملهن، وفي شأن المرأة الحادة التي يموت عنها زوجها حامل هذا حديث متفق على صحته وهو نص في الموضوع، فلو قدر مثلا أن الزوج مات الصباح وهي ولدت في المساء فإن حينئذين قد تكون خرجت من العدة لأن من أعظم مقاصد العدة والإحداد بالنسبة للمرأة هو, هو التأكد من براءة الرحم ولا يوجد كما أثبت الطف مدة أبعد من هذه المدة وهي أربعة وأشهر وعشرة أيضا من هذا في هذا الحديث من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في بعض الفتاوى والنبي عليه الصلاة والسلام حي لكنه بعد ذلك يسدد المصيب أو يؤكد قول المصيب ويصوب قول المخطئ في ذلك ولا يكن يعنفهم رضي الله عنهم لأن آلة الاجتهاد في تلك المسائل التي يتحدثون فيها كانت موجودة والوحي لا زال يتنزل والنبي عليه الصلاة والسلام قائم بينهم لا زال يفتيهم ويسددهم ويعلمهم رضي الله عنهم وفي هذا الحديث أيضا أثر عظيم من أثر سؤال أهل العلم فإن هذه المرأة لم تكتفي بقول هذا الرجل مع فضله وصلاحه بل ذهبت واستفتت النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا من الفقه والعلم أن الإنسان لا يقتصر على قول يسمعه وقد يكون مستغربا بل ينبغي أن يسأل من يثق بعلمه ليتأكد من هذا القول الذي سمعه هل هو حلال هل هو صواب هل هو خطأ عليه أن يتأكد من ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام هنا نلاحظ أنه لم يعنف أبا حفص أبا السنابل ابن بعكك رضي الله تعالى عنه بفتواه التي قالها ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة أن صوت المرأة ليس بعورة وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن المرأة مع جواز عقد النكاح عليها وهي نفسة لو أرادت ذلك فإنه لا يجوز لزوجها أن يطاءها حتى تطهر وهذا ما نص عليه الإمام الزهري أحد رواة هذا الحديث الشريف رحمه الله تعالى ورضي عنه إذن نلحظ من هذا السؤال أنه اشتمل على جملة من العلوم والفوائد المتعلقة بقضية الإحداث وما يتعلق بخروج العدان أيضا من الفوائد في هذا الحديث يعني حديث سبيع الأسلامية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن الله سبحانه وتعالى أوجب الإحداد على المرأة وكان هذا أمر مستقرا حتى في الجاهلية لكن في الجاهلية كانت قضية الإحداد مشوهة وكان فيها من العنت والمشقة شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل فجاءت هذه الشريعة الإسلامية السمحة بهذه الأحكام التي تحفظ حق المرأة وتحفظ حق الزوج الذي بقي بعد وفاته وجعلت فيها من الفسحة واليسري ما يعلمه من تأمل هذه النصوص وهذه الأحاديث الواردة في هذا الباب وفي غيره لم تنتهي بعد أيها الأخوة والأخوات سؤالات الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بعبارة أقرب وأدق نماذج من تلك السؤالات التي سألها الصحابة الكرام في أبواب فقه الأسرة زال لها تتمة بإذن الله نستكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته و oh.